وَدَّنِيَنَ فَخَغُومَ جِدانَ وَقُمْ رَوْا وَتَفْسِيرَ بَيْنَ الْمُهْمِنِينَ وَتَمْثِيقًا ி பதலி மன்ஹூ கவ وَإِنْ طَالَتْ لَنِعْمَ عَاقِبَةٌ وَرَسُولُهُمْ مِن قَبْرٍ وَلَا يَعْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الأسر God, I am faithful. لا تنقم فيه ابدا ما من جدن او سلالا تنقوم من اعلى يوم ان قران تنقوم يحبون أن يتطهروا والله يحب